Habibi Muhammad, habibi Muhammad, habibi Muhammad, habibi Habibi Muhammad, habibi Muhammad, habibi Muhammad, habibi Habibi Muhammad. Za kogo sztuczny? حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتقول ليوم به أسم وألقى نرويابا نام.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 صلوا على حبيبنا محمد النور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الاله وابتدا وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزين بهادينا محمد حبيبي محمد لك ما اشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف انسى أتقول يومك به اسم وألقى لرؤيا من أرى فيها محيا ضياء شريف متى تصفه عيناي ذكرت خطاه هم الدنيا سيبقى هداه سنى ومحياي ومحياه عليه وأحيا في وصاياه صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الاله وابتدا وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يَجْزِينَا بها دين محمد حبيبي محمد لكم اشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتوق به أسم وألقى ورى فيها محيا غياب شريف متى تصفه عينا ذكرت خطاه فهان هم دنيا سيبقى هداه سنى دربي ومحيا أصلي عليه وأحيا في وصايا